بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في والبيت والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك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 بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين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 وَإِن يروا كسفا مِنَ السَّمَاءِ ساقطا يَقُولُوا سَحَابٌ مركوم فَدَرُّهُمْ حتى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يصعقون يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ